يرثني ويرث من ال يعقوب وَاجْعَلْهُ رَبِّ رضيا يا زكريا إِنَّا نبشرك بغلام اسمه يحيى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 فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوته وأتيناه الحكم صبيا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 فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجاء المخاض الى جذع النخله قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني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 فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله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 وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أَمُوتُ ويوم ابعث حيا ذلك عيسى ابن مَرْيَمَ ذلك عِيسَى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون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 وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إن نحن نرث نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون.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 اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال اراقب ام تعن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنته لارجمنك واهجرني مليا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 فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له وَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلٌّ جَعَلْنَا نَبِيًا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيمٌ وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُقْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا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 واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا اولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم, من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح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 جنات عدل التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرتهم وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا تلك الجنة التي نورث من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 أو يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك أن لنحشرنهم والشياطين.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 وَإِذَا تُتَلَعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِيِنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُنَا الدِّيَامُ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثٍ وَرِيَامٍ قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدام حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة إما العذاب وإما الساعه فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا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 ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا إِن كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين